Tu tu bufama Tu يا شوف انا عبيهم مليح الخنفه <سؤال> <صة> والله <سؤال> وبطاني اللي بيدي صارت تشوف انا عبيهم مليح الخنفه صورة عيدا وكربله هلكو انا عبيهم مليح والله يمشينا على هذا اللي في خاطر العبيهم مليح الخنفه والله يمشينا على هذا اللي في خاطرنا لعيب والله يا ما الشعر من يملي الذيب يبيلك في لا بيعته ذو غلا <تسوح> عبيهم للعيد والنفى معلوم من يطري خش واغلا عبيهم ليعيف. shayr va javob so'ralib, ularni sevib, تكريفك صيدر من أحد الواحد لا عبيهم لحيب تلك نفاضي صير تامري وأناي عبيهم لحيب تلك نفاضي وصفك نقيب ولا وصف رائد عبيهم لحيب تلك نفاضي فيلي تنتم نجوم وعن نجوم عبيهم لحيب تلك نفاضي الله اركب العائل لعبيهم لعيب والله صارت بعلمي جمهورة ذات العائل لعبيهم لعيب والله لعبيهم لعيب والله لعبيهم لعيب والرأي الدلي لنضيها ناقدر منطب الفورة طديش كل نهار كل ذيك المراد لا ناتبها البر كل فقار انت وحد دليل ما يلعب بهم لعيب والله يد الفقار انت وحد دليل ما يلعب بهم والله لعب بهم به هم لعب لعب بهم لعيب والله بعد أكثر كرامة حصل الجوهر لعب بهم لعيب والله أولاد الزيجي يتداتل الكوتر لعب بهم لعيب وراب حب قمر حصل شرفها إلا لعيب الله <تصفيق> وابعهم كان على الصوت هي حسين الزهيري.